فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطوائر باث أشقوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروا ذ بهِهم فسَوها وَل